ووجدك ضاللا فهدى ووجدك تائلا فاأنى فامن اليتيم فلا تقهر وان مس سالا فلا تنهر وان ما بنعمة ربك فحدث